فإذ قلنا دخلوا هذه القرية فَكُلُوا مِمَّا لَدَيْكُمْ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَلاَ تَتَّقُوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ مِنْهُ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ فَلَا تُطِيعُوهُمْ إِنَّهُمْ أَعْدَاءٌ لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَقَاتِلُوهُمْ وَاجْلِدُوهُمْ وَاعْتَدُوا عَلَيْهِمْ كَمَا اعْتَدَوْا عَلَيْكُمْ وَمَا تَعْتَدُونَ فِيهِ فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استثقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك كالحجرة انفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل ناس مشربهم